116. لبعض إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 118. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين 119. ارخلوا الجنة أنتم وأزواجكم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون